وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا كتك درسة اليوبيتة تلكوة تمي فنقوة موضوع كتك تفسير يا ابن كثير أما يوندنياكي muallif al-alama mufassir ibnu kathir ameanza kwa suratu al-fatiha na sehemu ya mwisho ya mazungumzo tuliokuwa nayo siku ya jumatano iliyopita ambayo ilikuwa ni darasa ya pili ni fadha'il za suratu al-fatiha fadila za suratu al-fatiha natarudi katika kutaja fadila ya kwanza na yapi li tulu itaja katika darsa ili upita ili tuchanganya na maneno yitakayo kujaleo inshaa Allah ta'ala ambayo kwa darsa yaleo yitakwani darasa yatatu baada yufungusi amesema ibnu kathir rahimahullahu ta'ala katika fadail suratul fatiha fadla ya kwanza anasema anna haa aadham suari au aadham suratin fil quran سوره الفاتحه نعم سوره هي الكبرى في القرآن الكريم سوره الفاتح tukataja dalil ya maneno haya marawahul bukhari fi sahihihi wa ahmad fi musnad min hadithi abi saeed ibn al mualla anna rasul allah sallallahu alayhi wa sallam أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من باب المسجد فأخذ بيده فقال يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته هي نفضيلة يكوانزة يسورة الفاتحة تميتاجة كتك درس اليوبيتو فضل يا ابيلي يا سوره الفاتحه tukasema annaha ruqyah kwamba sura al-fatiha ni dawa na ni poza na shifa ya maradhi mwanadamu au muislamu yanayomsimbu maradhi ya kimoyo au maradhi ya hisia na مرض النفاق والعياذ بالله مرض الشرك مرض الحقد مرض الحسد مرض البغض يؤتها أن أمراض معنوية يأكل لني نفسي يمندام ينكاه منان ومجنكما ويزكمون مسلام وصالي يفاني خيرات يفاني عبادات لكن قلبه مليء بالبغض ويواكي ومجاة بغضة au umejaa hasada au umejaa chuki au umejaa pengine nifaq waliazu billah kwa القرآن qurani inakuja inaondoa maradhi haya wanunziru minal qur'an ma huwa shifaaun wa rahmatun lil mu'mini maradhi haya aina ya pili ni amradh hisia ni maradhi ya kimwili ambayo tunayajua haya ya kawaida haya maradhi ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غ... قصة الذي قصة يولي بانا اليه أمو أو اليه دونغ في كي ونسوم يولي من ياما ليم دونغ كما نيوك أو نياما منجين كيشة موجة كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيدا كم سمية رقية كسورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال اكاسمام يليبانا كما انبايا الكوهانا مراذي يهت مراذي يهتك من لك تكالي زماني نهائك تكالي درس اليو بيت لو تنين دلينا فضل يتاته يسورة الفاتحة الويتاج ابن كثير رحيم الله تعالى أنا سيما أنها أو أنه لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور لم ينزل مثلها في التورات ولا في الانجيل ولا في الزبور هي نفضيله ثلاثه يا سوره الفاتح انا endelea kuzisimulia ابن كثير رحمه الله تعالى كما سوره الفاتحه حكنا سوره اليو فنانا لسوره الفاتحه التي امي وحي شكا عند التورات ولا عند الانجيل ولا عند يعني القران حكنا سوره ينوي ilio shuka katka vita buhi vovinne tu li vovi taj tamam bidaleel hadithin nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ma rawahu tirmidhiu bi isnaadin sahih ma rawahu tirmidhi bi isnaadin sahih an abi hurayrah radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam li ubayyi ibn ka'b tumeh sallallahu alayhi wa كتك حديثي أبو غريرا إليوكو كتك سنن الترمذي وإسناد صحيح ثم صلى الله عليه وسلم أليم أنبيه أبي بن كعب أبي بن كعب مواجه كتكوالي قراء القرآن وكبوة ونجل كان عليه الصلاة والسلام أكم أنبيه أبي بن كعب والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها في ولا في الفرقان ما أنزل الله في التوراة وأن اليوم يكون管 ترمساً ولا في الزبور ولا كثية كتابfre000 ولا في الإنجيل ولا كثية كتابينجيل ولا في الفرقان ولا كثية القرآن مثلها يقولánh هذا Hey, as well, the first sign of Uthr, Baadhi ya suar Kama rtaka kuona mbele Tuki katika tafsiri ya zile sura zingine kubwa kubwa Zile sabi itiwal Ninyiginezo kwamba kuna baadhi ya sura ambazo Mwenyewe mtumi alayhi salatu wa salam Anasema zime terimshwa Pahali pa kitabu fulani Sura fulani zime shuka, pahali pa taurati Sura fulani zime shuka, pahali pa injil Wohakadha Lakin suratul fatiha Hai kuwa na mfanuaki katika vitabu hivyo Ambabu mtume alayhi salatu wa salam Amifitake ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها توراة مبا ناني شيخ تومغاني توراة لموسى حسنت والزبور ها وجا وجا صومى بعد وجافيكا بيجيو نعم هاي ارجو يطوليزا وجا نوي تو دغدغ وانا اسومى مشغولي باقي مغير كي انا مدوغو تومليز ya koina ah wengi na ku yule pale injili amepewa nani Daud injili amepewa Daud ah ah usoma shule gani wewe eh shule ya Twisa eh wao merekebisha sasa hivi leakage hapana sinafikiri hivi bwana mtu amekoroshyalike lazima kwa pengine Abdul Hakim subuhi la قال انجيل مبهو عيسى تمام انجيل مبهو عيسى داوود مبهو الكتابو غاني زبور ها احسنت داوود مبهو زبور ولا في الفرقان مثلها فله سوره الفاتحه فضيله yake الثالثه نكوني سوره ambayo haina mfano yake katika hivo vitabu alambavo mtume ali salatu wasalam amevitaja hio ni fadila ya tatu shika katika fahamu yako dalil yake ma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ لأبي بن كعب فضل ينه يا سورة الفاتحة أنني لي قسيم ابن كثير أنها أحد النورين الذين لم يعطهما نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة نمجواب ونور بيلي Moja wa nuru mbili Ambazo Hazikuwahi Kupewa mtume mwingine yoyote Kabla ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Suratul Fatiha Ni moja wapo Wa nuru mbili Ambazo nuru hizo mbili Hazikuwahi kupewa mtume mwingine yoyote Kabla ya Muhammadu sallallahu alayhi wa Kwa hivo ni zawadi maksus يا متوميت محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم اللهم صل وسلم عليه الدليل على هذا الكلام ما رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما اسقي زي حديث كمكين دليل يمن النهايه ما اخرجه مسلم في صحيحه والنسائي فى سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو صحابي عبد الله بن عباس أنا, أنا سيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل وقت مطومي عليه الصلاة والسلام سيكموية الپقوة امكا اكيوان جبريل عليه السلام مطومي امكا فمجانا جبريل عليه السلام كتكفيله في كاو انبافيو جبريل الكوى كشوكا ككا نمتومي اكم سومش في كاو بقرآن اذ سمع نقيضا من السماء اذ سمع نقيضا من السماء فيندي والفقوة كتكككاوهي ما اننا ناني جبريل عليه السلام مع من مع محمد صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من السماء هو جبريل سمع نرودك في جبريل جبريل أكاسكية مليوم زيتو ونوتوكا من نقول نقيضا كاته لغاية كراب ونسيمة الصوت الشديد الذي يشبه غلق الأبواب الخشبية أو صوت خشب شديد نصوت زيتو أم أن بأيو إنا فنانا na sauti ya mlango ukifungwa kwa nguvu. Tengine siku nyingine labda uko nyumbani wateta na mwanzako au wateta na ahli yako katika ile heka heka na hasira ukatoka kwa kupiga mlango wa nyumbani kwa nguvu kama hii. Hiyo kwa lugha ya Kiarabu naqidh. Naqidh. Jo hii inatumika hapa katika hadithi. Jibril akasikia naqidan minasamaa akasikia mlio wa mlango unapigwa kwa nguvu. Yeye Jibril anasikia. utoka wapi toka mbinguni farafa'a jibrilu basarahu ila samaa jibril akanya nyua uso yake na macho yake kuangalia juu mbinguni faqal kisha akasema hadha babun hu ni mlango qad futiha fis samaa uliofunguliwa huko juu mbinguni lam yuftah قبله قط ملنغو هو هاو جواهي كاموه كفنغوليو حتى سيكموجا ومفنغوليو ليو ساسايفي هذا باب قد فتح في السماء لم يفتح قبله قط ملنغو أنباؤ حتى سيكموجا هاو جواهي كفنغوليو من قط قال فنزل منه ملك Kisha katika mlango huo Baada ya kufunguliwa Akashuka kutoka kwenye mlango huo Malaika moja Malakon Malaika akashuka Katika riwaya Lam yanzil Kabla huo ila dunia hat. Malaika huyo Hajawahi kushuka Kamwe hata siku moja katika maisha Ya malaika huyo kushuka katika ardhi Hajawahi Akashuka siku huyo فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ملك هو ملك أكمجي يمتومي صلى الله عليه وسلم وكاته هو هو فقال أكسيمكم ونبي يمتومي ويتو محمد كي محمد صلى الله عليه وسلم ونبي أبشر بنوريني قد أوتيتهما لم yu'tahuma nabiyyun qablak takuwa bishara ewe Muhammad ya nuru mbili ambao umepewa ya Rasul Allah ya Nabiy Allah tukua bishara ya nuru mbili lam yu'tah lam yu'tahuma nabiyyun qablak nuru mbili hazijawahi kupewa nabii yoyote kabla ma huma قال فاتحة الكتاب نور يكوانزا إنه سورة الفاتح نور يبيلي قال وخواتيم سورة البقرة نآيز موشو موشو وسورة البقرة إنك إيوه محمد حقيقة يا لن تقرأ حرفا منهما هو تصوم هيرو في موجة كتك نوره Ila utita Ispokuwa baada ya kusoma Hairufi yoyote katika hizo nurumbili Mwenyezi mngu subhana wa ta'ala atakupa Imekuja kwa luga ya hasr Hakuna hairufi yoyote utakazuzisoma katika hizo nurumbili Ispokuwa kwamba mwenyezi mngu subhana wa ta'ala Atakupa yale unaweo ya soma katika sura hizo mbili Au nuru hizo mbili Suratul Fatiha وخواتيم سورة البقرة ميشو وصورة البقرة انا زوابي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون قال بعض العلماء نسمى انزا لله ما في السماوات وما في الأرض لكن على الراجح ينزى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه انزل خواتيم سورة البقرة آنبي ومتومي صلى الله عليه وسلم هزي جواهي قبيو نبي يؤتي قبل ياكم Ukisoma nuru hizi mbili Killa hirufi ilioko katka nuru hizi mbili Munezumgu subhanu wa ta'ala hukupa Ma'na ya kwanza Yamaninu hai Una sema katka suratul fatiha Ihdina siratal mustaqim Hiyo ni hirufi una yumba Katka nuru ya kwanza ya suratul fatiha Munezumgu subhanu wa ta'ala anakupa hidayah أنا أخبأ سيديزي أنا أخبأ أخبأ من يزمك سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه وكي يكتشك سورة البقرة خواتيم سورة البقرة نور يبيلي أنقلي يزيله روفي أنبازنا من يزمك سبحانه وتعالى زيل أدعي يلمون بي أنا ويزمك سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 tene imekuja kwa sira ya hasr illa utita yani hakika haina shaka kwamba mwenyezi Mungu atakupa kila herufi hiyo ndio fadila ya suratul fatiha ambayo imekuja pamoja na khawatim suratul baqara maana ya kwanza maana ya pili ya hadithi hii wanazuoni wakasema maana yake ya pili ni Kisha ukimuamba mwenyezi mungu subhana wa taala Mwenyezi mungu hukupa chochote unachokiomba Kupitia kwa hizi nuru Bili Kwevo maana hizi zote mbili wanazoni wamezi katika vitabu vyao vasharhe sunna Kwevo maana ya kwanza ni zile herufi zanyewe zile zioko katika hizi sura mbili au nuru mbili Maana ya pili ni kuwa unaposoma hizi nuru mbili au majawapo nuru mbili Kisho ukaelekea kwa mwenyezi mungu subhana wa taala uka muamba, Basi Mwenyezi Mungu hukupa unachokitaka. Ndio maana katika swala tunasoma suratul Fatiha. Halafu unaomba Mwenyezi Mungu katika swala yako, katika sujud, katika qiyamul layl, waomba Mwenyezi Mungu kila kilichoko katika akili yako na kilichoko katika nafsi yako. Aliye maskini, muombe Mwenyezi Mungu utajiri. Aliye dhaifu, muombe Mwenyezi Mungu nguvu. Aliyetajiri, muombe Mwenyezi Mungu utawfik. Na muombe Mwenyezi Mungu hidayah. Ili ammpe nguvu katika kile ya ambacho amba munyizimungu subhana wa ta'ala memruzuku Amja kile ya ambacho munyizimungu memruzuku Ivi ni sababu ya yeye kuingia katika pepo ya munyizimungu subhana wa ta'ala Kila alie matakwa yake, alie mambo yake huelekea kwa munyizimungu katika sala Kwa sababu ndani ya sala Kuna nuru ambayo tayari utakuwa usheisoma Ambayo ni fatihat al kitab Hathihi ilfadhila arrabia Ili ni fadhla yenne, إنه يفنجماننا سورة الفاتحة إميكوجة كتك صحيح مسلم وفي سنن النساء كتو كاننا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فضل يتانو يسورة الفاتحة نيموش أنها أعظم أو من أعظم أركان الصلاة أنا سيما ابن كثير سورة الفاتحة فضل يتانو نقوى نموجة كتك نقوز كبه miongoni munguzo za swala swala ina nguzo zake moja katika arkan nguzo za swala ni suratul fatiha wala tujziu salatu biduniha na swala haikubaliki la tujzi haisihi wala haikubaliki swala hiyo biduniha bila kusoma suratul fatiha يا ونزول ليو كو قولي يا جمهور يا ونزول كسبب كتك مسألة هيا يكو خلاف ندوغو يا بعض العلماء خلاف يا أبو حنيفة إن جولي كان مشهور كتك مسألة هيا كيف ونسيما ابن كثير رحمه الله تعالى فضل يتانو يا سورة الفاتحة نقوم بني ننغوزو كبوة كتك صالة ننغوزو أمبايو بلا يا سورة هيو صالة تكوى هي هاي هاي صحي كو قولي يا جمهور يا ونزول دليل يا مننو هيا دليل أنا ابن كثير ما أخرجه مسلم حديث أولي طوى إمام أو أوليبوكية مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة كتو حديث حديثي أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كما مطوم عليه الصلاة والسلام أنا سيما من صلى ولم يقرأ بأم القرآن يولي أنا يسأل كيشة أسسومك كسالهيو ياكي سوره اينويتو ام ما هي أم القرآن؟ سوره الفاتحة انا اسمع فاهيا هداج صلاهيو هو ني هداج ثلاثه متوم اللي يسمي مننوا هيا مره من صلى صلاه لم يقرأ فيها ام القرآن فهي هداج يولي ان اي يصلي صلاه ambayo hasomi ndani yake umm al quran ambayo ni صالح هو خداج ثلاثا يعني متوم اللي يرديه المننو هيا مراته يعني كوكسمه فهي خداج فهي خداجون خداج بكسر الخاء المعجمه خا و خداج نيني معنى خداج توم عليه الصلاه والسلام katika hiyo حديث اكفاسري اكسمه غير تمام صلاهه ambayo si kamili صالة أنبائيو نبنغوف نبنغواني إن أتوى خداج يعني ذات خداج ذات نقص صالة إليو نبنغوف مكبو يون الدليل يكونزا قم كوان بسورة الفاتحة ننقوزه قد كصال من رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث يبيلي ما أخرجه البخاري ومسلم سسني بخاري نبنغواني أعلى درجة من حديث الذي رواه مسلم فقط ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبادة ابن الصامت كنت كاننا صحابة أنا عبادة ابن الصامت أنا سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وممتوم عليه الصلاة والسلام أم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة هم نصال لمن Kwa yule ambaye, lam yakra, hato soma fatiha til kitab suratul fatiha, hamna sala Kwa yule ambaye, hatakuwa haja soma suratul fatiha katika sala yu Hizi ni dalil, za kuoneisha kwamba suratul fatiha katika fadula zake, nionguzo, miongoni, monguzo za sala Khilaf kama tulivu taja, ikuwa khilaf si wakati wake pengine kuzungumza hizi khilafat ingawa ibn kathir rahimallahu taala aliingia ndani katika kufungua ile khilaf na kuzitaja lakini sisi kama tulivoeleza katika manhaji yetu ya tafsir ambayo itakuwa inaelekea ina, inaegemea ina, tafsir ibn kathir lakini bila ya kuingia katika masail khilafia bila ya kuzama ndani katika masail khilaf kwa sababu hii jalsa sio jalsa ya tulab alilm peke yao ni jalsa ya umm alnas bwa porta pokia pokia ile masala ambayo tunahisi kwamba ni muhimu bila ya kuzama ndani katika masala ya usulu na masala ya khilafat fiqhiyah tutawapa ya ile masaael kwa kwa ala al qawl al rajih ile qawlina wategemeka na zile khilafat tutaziweka mpaka pengine katika marahili stakazokuja قراءة سنة الفاتحة غير واجبة ولا سيركن كتك صالة نانو دليل لزاكي من قول ما دليل لزاو وانا سيمة من يزمك سبحانه وتعالى انا سيمة كتك قرآني تكوف في سورة المزمد فقرأ ما تيسر من القرآن فقرأ ما تيسر من القرآن هاي من انو انتو من انبيو كتك صالة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك كيني ويقول فقرة ما تيسر من القرآن ونزونا وكجيب الأدلة كمهيزة كما قال هكونا كتشوتك نحو بنغانا كتك مسألة هاي بل إنه كوانبا هي دليل أن أعطوها أبو حنيفة نحن أدلة زنجينة نحن أدلة لغة يأصول زينيتها أدلة مطلقة أو أدلة مجملة نحن علمه يأصول الفقه ونقول يحمل المطلق على المقيد ويحمل المجمل على المفصل إلي الدليل إنه يكون مطلق تنشكوه وتنشكوه وتنشكوه كتك دليل أمباو نمقيد كيفوه هي منزمنا نسمى فقر ما تيسر من القرآن نتقييد إنه يكون كتك سنة يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم هيني قفوبي ومسألة هاية كيفوكم مختصر أيها الإخوة مسألة هاية تميكا مليشة أمباو أم, أم يفنقوه ابن كثير رحمه الله تعالى كواني مسألة أكوانزة كتك تفسير يا سورة الفاتحة أك Tano miongoni mafadhila za suratul fatiha Zilizu katika sunna sahih Ya bwana mtome muhammad Salwa, Salawatullahi wa salamuhu عليه. Kwa hivu tuzihifadhi Hizi fadhila Na tuende tukawafundishe Na wale wenzetu ambao hawajui fadhila ya suratul fatiha Tukawaeleze Tukawasome hizi fadhail Na sisi unyeo tuzijue na tuzihifadhi Siku nyangine ishala kwa ghafla Na weza tukawam simamisha kiana moja azih Asi sume hizi fadhail bgina pamoja na adillah zake sababu ni muhimu tuzijue na tuzihifadhi Tunakwenda katika masuala yanayofuata baada ya haya Ibn Kathir رحمه الله تعالى sasa nafungua tafsiri ya aya ya kwanza ya surah al Ana sema Bismillahirrahmanirrahim Baada ya kukamilisha tafsir fadhail anaingia sasa katika tafsiri ya aya ya kwanza ya surah Al-Fatihah الرحمن الرحيم تنتازج كنقطه موجه بعده موجه كذا ذي النقطه النافيده ابن كثير رحمه الله تعالى مزتتجه chini ha aya hi faida na nukta ya kwanza ana sema al mufassir al allama ibn kathir if tataha biha as sahabatu kitab allah faida Andika katika fahamu yako au daftari yako kwamba masahaba Sahabatu Rasulilahi sallallahu Alaihi wa Walifungua kwa ayahii Kitabu cha Mujizungu subhanu wa ta'ala Walipukua wanandika wahi Kwa hivo wahi sahafu, Na msahafu na Qur'ani Ulpukua wanandiko na wana masahaba Na ulpukua wanaisoma wahi Kwanza kabisa wakaanza Kufungua wahi kwa kuandika Bismillahirrahmanirrahim Ndio maano leo kifungua msahafu Neno la kwanza na aya ya kwanza tunayoisoma tunasema bismillahir rahmani arrahim kisha ndio tusome alhamdulillahi rabbil alamin tukamilisha suratul fatiha kwa hivyo nukta ya kwanza anasema ibn kathir if tatahabiha sahabatu kitab allah nukta ya هذه النقطه الثانيه فايده الثانيه يا بسم الله كما انا اتفق العلماء وان ازوني ووافقوا على اتفاق ككلمه واحده بسم الله الرحمن الرحيم ني بعض يا ايه في سوره النمل هيو باتفاق هكنا خلاف كبسا في المساله هاي وapi بعض يا ايه في النمل inna hu min sulayman wa inna hu bismillahirrahmanirrahim ni aya kamili? na, ni baadhiya aya hiyo bittifaq, nukta ya peeli kwa yvo, hiyo ni faida ya peeli kuna ichkua katka bismillahirrahmanirrahim faida ya chaatu an indeliya ibn Kathir rahimahullahu ta'ala rawa abu dawud abu dawud ame fi sunani an ابن عباس بإسناد صحيح ايمنين ويمنين ابن كثير انا سيما بإسناد صحيح كيف سنده ابن كثير رحمه الله تعالى إن شاء الله هنا مشكل لن يأك وهو محدث العلامة الكبير في الحديث انا سيما روا أبو داود بإسناد بإسناد صحيح اميبو كي أبو داود كالسنن ذاك كسند الي صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وتوقع الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم ان عليه الصلاه والسلام كان لا يعرف فصل لا حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم نقطه يا ثالثه فائده يا ثالثه عليه الصلاه والسلام alkwa hajui مقطوه سوره مشو سوره أو بصور إليزك قي شك بسم الله الرحمن الرح نتجوكم بصور إن لك س منك صور ينج. تمام يعني مثل تو عليه سات السلام أ صومك صورة ت يدع بله وت ما أغن عن ما وما كسب صل نارا ذا تذهب ومرأته حمالة الحب في جها حبل من مسد Sasa mtume hajui kwamba sura hii shamalizika mpaka ishoque bismillahirrahmani rahim ndio ingia sura inayofuata ndio hapo mtume alayhi salatu wasalamu atanjua kwamba sura hii sasa imekamilika imeingia katika sura sura nyingine kwa hakaza hii ni faida ya tatu inayofungamana na bismillahirrahmani rahim kazi yake kubwa wakati wa wahii ulipokuwa unashuka faida kubwa ilikuwa kwa mtume alayhi salatu wasalamu kamba ilikuwa inamwezesha kupambanua msho wa sura na mwanzo wa sura wahii ilipokuwa una, una teremka ikawa hikma kubwa kwa kuteremka hii bismillahir rahmanir rahim baada faida hii ya tatu anaendelea ku na kuzitaja tena faida zinazoambatana na basmala au bismillahir rahmanir rahim ibn kathir rahimallahu taala anasema wa tustahabu fi awwali كل عمل و قول يوني فايدة ينقب ينة أو نقطة ينة ينفنغمانا نبسم الله وتستحبو نهي بسم الله ينبندكيز وقسمو في أول كل عمل منزو كل عمل كتندو فعل اكشن وقول نا ننو ما ننو ناو يزو مبزا قبل يكيل كتندو قبل يكيل ما ننو إنه باندكيزا ناني مستحب كسيمة بسم الله الرحمن الرحيم وقال وقالنا وقالنا وسلم كالاكل كمانفان وشكولا قبله جالة نسمى بسم الله الرحمن الرحيم دليل يكي نسمى لما رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لربي به عمر ابني أبي سلامة dalilia kwanam mtume alayhi salatu wasallam katika sahih muslim alimwambia rabib wake rabib ni mtoto unayekaa nyumbani wa kumlea anaitokamana na mke uliye lakini hukumza wewe amezaliwa mume mwingine yule mama akaja yule mtoto pale nyumbani wa kiume rabib wa kike anaitwa rabiba tamaa wa rabib mtoto wa kiume ambaye wewe umlea pale nyumbani si wako huku wewe lakini yule mama uliyemwoa yeye amekuja mtoto wake aitwa kama wa kiume aitwa Rabib kama wa kike Rabiba Wakike kike akiitwa Rabiba na hukumu yake ya Kiislamu vipi au faa epomoa shafaka Rabiba hai eh, wa kwa mfano umeoa bibi bibi akaja na mtoto wa kike pale nyumbani ili mtoto wa kike ashakua ashakua ashabalehe U kamuna amfika umri wa kubaleh. Wa wafaqo mo. Wa Simto toako laki. Wokumza. Komza. Khalid, es te gol. Ya yuzara majus. Majus. Santi. Ya fa. Ha. Wa. Wa. ya fa, sabu kumo. ايش؟ اه احسنت احسنت. الكل وجه اكملش ماجوبه يعني. الكل وجه اكملش ما هي اسمع لم تدخل بامها احسنت بارك الله فيك. دليل لمن هي؟ اه النساء وحلاله اه وربا في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فئن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك مجبوريك ساوى الاخ بارك الله فيك تكون زواج لشخص حسنت نيكومبوش مجبوريك ساوى كبسا ميبتana na aya mwezi Mungu subhanahu wa ta'ala yule rabiba hukumu yake unaangalia yule mama ushamwingilia au bado hujamwingilia ukimwingilia mama yake rabiba haram عليك matazawja خلاص aya nasema hivyo madamu ushamwingilia nani mama yake kama mama yake Nihala Kwa mfana umemoa mamaki umemoa Hapa ni dhukul Sio ndoa Kuna masala mawile ya kwanza Kuna masala nikah Na masala ya dhukul Kwa hivu yule mamaki rabiba Yaza kuwe umefunga ndoa Leo hapa mskitini Ukafunga ndoa mamaki Kisha ukenda kule nyumbani Ukifika amba yule mama Ule umua ni mgonjwa Tamam Ukakawa mwezi wa kwanza Ukakaza mwezi wa pili Bado haja hajapoa. poa Hakina binti yake. Ukasema basi jamani Nipeni binti kama mama Ni mgonjwa يا موسمة سلالة هكونا <تصفيق> <تصفيق> سلالة جائز هكونا سلالة سلالة يروسي ويفا هين مشكل كبسا سيسي توانجلية اتوليذ هايا هو يماما يوم من موة نعم وشام منجلية اهباد وسام منجلية البنت حلال لكن وشفاني نكاح ثم دخلت بالأم كي شوك منجلية ماما مامو كي منجلية خلاص ربيبة تكون حرام wazithe na kumoa yule rabib hii ndio aya hii maana yake inasema hivi waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin dakhaltum fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum hasad tay baraka allah Kul Bismillah, waliko wana kula pa moja kijana, kama vile watoto wetu ambao Pengine kwa hoja pata mafunzo Taalimi ya sunna Kwewa ka famia chakula, kaanza kula Kisha na papia huku, wana kula huku, mtume Na, haka pale pale, haka mafunzo ya sunna Halei salatu wa salam Haka mambia Kul Bismillah Kwaanza sema Bismillah Wakul biaminik, na ule kwa mkono wako wa kulia Imekuja fi baadhi ziada wa Wakul mimma, yalik Na ule katika kili chakula, kilichoko pale Biliyako Wal jima'a mfano wapila na utoa ibnu kathir Hii yote mifano na ipija ibnu kathir katika tafsiri yake Vili fili katika jima'a ni mustahab kusema bismillah Kabla hujengia kuonana na mkeo Inapendekezo sunna kusema bismillah Lima rawahu al-Bukhari wa muslim Kuhadithi ala wipokea Bukhari na muslim Fi sahihaihima An ibni Abbasin radiyallahu anhuma kutuwa kusahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma qal amesema qom mamchume sallallahu alayhi wa sallam qal amesema idha ataa ahadukum ahla mujawenu ana potakakum ingiliyam kewe fal yakul basinaaseme bismillah anzenakusema bismillah bismillah asomehi dua ina Allahumma hai nana takamilisha ها نعم اللهم جنبنا الشيطان اللهم جنبنا الشيطان ايش؟ نبا جنب الشيطان ما رزقتنا احسنت ايه يا منزه مungu tuepushe na shaytani na utuepushie huyu shaytani na kile ambacho كعبا كبيره فايده yake tume alaihi salatu wasalama nakamilish ana sema fa innahu in kamwe syaitani hata mdhuru abadan kabisa milele syaitani hawezi kumdhuru huyo mtoto anayekuja risk ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ikipita katika kitendo hicho wangapi katika sisi tunakumbuka maneno haya wakati tunapotekeleza mambo haya tunapoonana na ahli zetu mara nyingi mwanadamu usahau lakini ni vizuri kufanya tabia ya kujikumbusha saa zote maneno mazito na muhimu kabisa katika maisha ya muislam. Mpaka wakati mwingine baadhi wa ulama wanasema huenda ikawa haya maafa tunayoyaona ya hawa watoto leo namna mambo yanavyokwenda katika jamii na namna watoto vile walivyo na wanavyokuwa sahali kuupelekwa na mawimbi ya kishetani na kuathirika na harakati za kishetani na hatua za kishetani Ni kwa sababu ya kwamba pingine wazazi wao waliasahau Nini manake mafhumu khilafa? Iza maqult hadha kalam, ma huwa mafhumu mukhilafa? Yadurru shaitan au la? Shaitan Sasa hii ni kinga baina ya yaki ler takachukuru zuku wa taala watoto wako na shaitan na vitimbi Kwa hivyo Umbushane maneno haya, ni maneno muhimu Ni maneno mazito Ni maneno ya lio na athari kubwa katika maisha ya muislamu leo kweli ni starehe yako Na ni starehe ya halal Lakini ni vizuri uweke katika fahamu Na ahli yako vile vile mfundish Mwanzo kapsa, wakati mwingine mtu atasema mimi Wakati ule kitaka kumwingilia Tukiwa katika hali ya, ya nashwa Na hali ya shahwa Uwezi kukumbuka, naamu, kwele uwezi kukumbuka Kwevo ni awla uyaseme mapema kapsa Weo shatiania watafanya mambo yale pale pale mwanzo mwanzo ukianza sema bismillah kisha usome allahumma janibna shaitan fundisha hali yako na vilevile asemye maneno hayo mwenyezi Mungu subhanahu wa taala awatimizie haya mambo mazuri watoto wote wetu wa, wa, wa Kiislamu waepukike na Mwenyezi Mungu awaokoe na aweke na vitimbi vya kishetani tunavyoviona leo waliaud wal, billah mambo ya kutisha leo na mambo ya kusikitisha katika jamii ya Kiislamu watoto wadogo wadogo wanakuwa katika misingi na na mambo ambayo ni ya kusikitisha wallahi wakati mwingine zile kesi zambazo tuazisikia na zinakuja kwetu na tunajaribu kusaidiana na wazazi mambo mengi ya kusikitisha mengi sana waliaad billah omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape hidayah watoto wetu na awaongoze na awape nguvu vile vile na subra wazazi wao kwa kazi ambayo wanaoifanya kulea watoto wao kisha baada ya kusema maneno hayo ibn kathir anaendelea mbele anasema wa aujbahaha ba'dhu al-'ulama'i 'inda ba'dhi al na ba'dhi ya wanazuuni wa kwamba hi basmalah ni wajibu katika ba'dhi ya vitendo hiyo ni nukta yangapi itakuwa katika zile nukta nafikiri mnaziandika nukta nafikiria 6 ya tano nukta ya tano ni kwamba hi basmalah Kwa baadhi ya wanazwoni kuna sehemu na baadhi ya vitendo ambayavyo ni wajib uiseme. Si mustahap. Kwa vukuna hukumu mbili ya basmala. Hukumu ya kwanza mustahap. Fi hathihila amal. Katika chakula, katika kuingilia na namkeo, katika maneno, kabla uja zungumza. Ukopahali utakuzumza na watu. Sema bismillahirrahmanirrahim katika mwe wako. Killa kaul, killa amal, killa kitu. Wataka kusoma Qur'an, wataka kufanya khairaat, wataka kufanya hivi. Anza na bismillahirrahmanirrahim. Kuli kaulin u amal. Kuna baadhi a amal Kwa baadhi ya unazwoni Anasema Ibn Kathir Aujabaha Wa anazwoni Wa mesema ni wajib Katika Amalihizi mbili Akapija mifano mbili Ibn Kathir Anasema Ka alwudhu Kama wudhu Katika kutawadha Baadhi ya unazwoni Wa kasema Katika kutawadha Ni wajib kusema Bismillah Si mustahab Kwa hivyo qawli ni mbili Katika Tawadha Katika kutawadha Wukenda kutawadha pale كنا قوليين بي لا ونزوون قوليها الله بعده مستحب وقوله الله ني الله ني واجب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن رواه ابو هريره وهو في السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء liman lam yadhkur ismallahi alayh hamna wudhu hamna udhu kwa yule ambae hatotaja jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ketika wudhuo hamna wudhu ketika wudhu ketika yule kwa yule anatawadhah kama hatotaja jina la, la Mungu subhanahu wa kusema bismillahir rahmanir rahim ketika kutawadhah kwa hivyo hi إكواب لكي بعض العلماء وكسيما بسم الله أو ذكر الله عند الوضو واجب عند الوضو. سي مستحب ومن إنها يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم بعض العلماء وكسيما قم بها هذا هو القول الراجح يندي قولي إلى أن نقوف نفكر في وقت وذانه من فيك عشار تندي بعد الأذان محمد يكون زاني تاج كثير رحمه الله تعالى كتكزي لأعمال أنبزو نزولي مكسيماني واجب ذكر اسم الله عليها ني الوضوء وهي حديثا بيتمي صومة رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه عمل يبيلي أكسيمة الذبح أو الذبيحة كتينجة عمل يكتينجة عند كثير من العلماء ذكر اسم الله عليه wajib fi dzabih wakati kuchinja lazima tutaje neno la Subhanahu wa taala dalili yake ndani ya Quran na katika sunnah katika Quran Mwenyezi Subhanahu wa taala mathana anasema wala takulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq musili chakula kilichochinjwa ambacho hakikutajwa ndani yake wakati wa kuchinja dina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kwa hivyo maneno haya كما ذكر الله عز وجل بل اسم له عند ذبح واجب وليس مستحب بعد كتوبة وففنوزه ناوتنغوليزه مزوري وليوجا فايدا هاي ومبايو مميسكية ابن كثير رحم الله تعالى أنا سنجيان بيلي كتكاك تفسيري ننلاك من يزميق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أنا سيما وتقدير المتعلق بالباء كقديرية ya le mambo yanayofungamana na ile ba يكون ni harfu jawm imma an yakunasmman au yakun fi'lan ni imma even isim yani noun katika lugha ya kiingereza isim ni noun au even fi'il ambayo ni verb haya يا لي من نونو ينفغامانه na ba ba ile ba ile kuja kwenye bismy ambayo ni ba katika lugha ya karabu anasema ni harfu jar ism majrurun bil ba wa alamati jarrihi al kasra al zahira ala fi ala zahiri au fi zahiri fi akhiri ba ambayo mwisho wake ina kasra ambayo يشاء اسم مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه فقط مشوا احراب فلهو مكاديريو يا كile kinachofungamana na ba na inayokuja ndani ya kalima tuba imma iwe ni isim au iwe ni fiil maneno haya inahitaji ufafanuzi kidogo sababu ni maneno yanayofungamana na lugha ya arab au lugha yanahu wakati tunapotokea jar wa majrur katika lugha ya arab jar wa majrur yani harfu أو في حرف جر أو باء حرف جر تقسم زيد في الدار زيد مبتدأ في حرف جر الدار مجرور في وعلمة جره الكسر في آخره كيشتنا سيما الجار والمجرور متعلق بكذا هاينو منينو نوكسدية ابن كثير دائماً أناقونا جار ومجرور لازيم إلي جار ومجرور إن فنغماننا كيتو فلان inaambatana na kitu fulani hii jaro majrur imeshikana na nini nikisema zaid yuko nyumbani ile tukisema yuko nyumbani na kusudia yuko nyumbani afanya nini ndio ile mutaalliqul jaro majrur ndio maana wanasema wal jar wal majrur mutaalliqun bi mahdhufin taqdiruhu انا سيما ابن كثير رحمه الله تعالى تكي سيما بسم الله كنا با امبعوني حرف جر يمينجيه كتكا اسم يكاسبب بشجر هي جار ومجرور تكي سيما الجار والمجرور متعلق بماذا مجيب ياكي تنا سيما متعلق بمحذوف يناسب المقام ياني مجيب انا سيما كتكا اكيل ياكو او كتكا فهم او دفتري daiman katika basmala aljaro almajrur daiman mutaallikun bimahdhufin yunasibu almakam inafungamana na kitu ambacho hakiku tajwa hi kitu hicho ambacho hatiku kitaja sisi, uh, na sisi na ile kalima ya bismillah ina unaisema wewe katika munasabagan mathala ikiwa nasuma quran itakuwa bismillah bismillah متعلق بماذا؟ بالقراء. إذا كانت هناك مباني نفنقوه ملانقو إذا كانت بسم الله إن نفنق ماننا دخول البيت إذا كانت هناك إذا كانت بسم الله متعلق بالكتابة يمكننا أن يكون متعلق هذا وهو متعلق بمحذوف يناسب المقام نقطة أكوانسة نقطة أكبر أنه يزنون قمزية بن كثير هنا أنه يقول أنه متعلق أو محذوف إما يكون اسما أو يكون فعلا إما إيواني اسم أو إيواني فعل يوازقوا اسم أو فعل اسم كيفية؟ تناسيما بسم الله مثلا قراءة بسم الله كتابة هنا اسم بسم الله دخولي أو بسم الله مدخلي أو بسم الله مخرجي بسم الله خروجي ذو هزيني أسماء كيف يكوني متعلق باسم يوازقوا فيلي فيلي متعلق بفعل بسم الله أكتب بسم الله أقرأ بسم الله أدخل بسم الله أخرج ويكون متعلق باسم أو متعلق بفعل أنا أستطيع دليل كتك القرآن أنا سيما متعلق باسم دليل ياكي كتك قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله ما جريها ومرساها ما ومرساها مجريها اسم او فعل اسم مصدر ميمي و تكون بسم الله متعلق بماذا باسم تقول متعلق بفعل يكون دني قراني مزمون وانا اسمع اقرا بسم ربك الذي خلق فلهذه معنى قال كما صحيح و زوتين بيلي إن صحيح انا اسمع انه حيه بسبب اكو بعضه و نزوني لا متعلق باسم بك لكن راي ابن كثير نراهي لو ننقوبك سواء ونجتتينانين ندليل كتك قرآن نسمى وكسما نمتعلق باسم بسم الله مجريها ومرساها وكسما متعلق بفعل نسمى اقرأ بسم ربك الذي خلق ذو تنبيل نصحيح نسمى بسم الله قراءة نونيوزك سما بسم الله أقرأ بسم الله كتابة بسم الله أكتب ذو تنبيل نصحيح طيب نقطة نوفاتة بعد ذلك أقول ابن كثير رحمه الله تعالى الله سأتركوا كثيرا كما تقول باسم الباء ابن كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا لكن في تفصير أو فيتابة من تفسير نوان ونزون ونزون ونزون ونزون ونزون ونسأل هذه الباء إما أن تكون للمصاحبة أو للإستعانة باء يا بسم باء كثيرا كثيرا يعني نكفوتانا Yani una mathalan wasema mimi nala wakati nala nafuatanisha kula kwangu kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inakuwa baul musahaba au baul isti'anah ni ba Niba, ya kutaka usaidizi au baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nala au unasema au unalala au unaingia natembea natoka kwa kupitia kwa baraka la jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kwa kutaka usaidizi wa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala هذه البائمة للمصاحبة أو لإستعانة كيش نقول لك أتكى الله الله أن يسمى علم للرب تبارك وتعالى نجينا علم نجينا لمن يزمونه سبحانه وتعالى نون يمن يزمونه سبحانه وتعالى نجينا هساكما فيل ويقول عبد الله يولي أيتو علي مجيني أيتو صالح هو يؤيتو أمين قولي مجيني أيتو فاطمة هذه أعلام مجني علم نجني أعلام Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana jina lake ambalo linaitwa Allah hilo ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha anaendelea kusema Ibn Kathir rahimahullahu Ta'ala wa yuqalu bi annahu ismullahil azam hili jina ndilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndilo analosifiwa kwalo sifa zake zingine zote anasifiwa kwa jina la Allah. Tamam kisha natoa dalili. Anasema ka kaulihi Ta'ala kama kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwallahu alladhi la ilaha illa hu kisha anasema alimul ghaibi wa shahada القدس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى كيفو مجينة يوتهاي المكويا كيفو مجمونا نشونا نيني نا الله لما ناكسيما هو اسم الله الأعظم هل ليلو جينة لمن يزمغ سبحانه وتعالى ليلو تقوفو kubwa kabisa lam yusamma bihi ghayru hakuna mwingine yoyote ambaye ameweza kujiita jina hili au anayestahili au anaweza kujiita jina hili mbali na Mwenyezi Mungu wa taala hakuna binadamu anaweza kujiita Allah hakuna wala kiombe yoyote anayeweza kujiita Allah hakuna baada ya maneno haya tutakamilisha aya hi mnizam ibn kathir rahimahullahu ta'ala nasema katika kauli yake bismillahirrahmanirrahim imebaki ya arrahmanirrahim ana sema arrahmanirrahim ismani mushtaqani min arrahma arrahman ni ism arrahim ni ism haya majina mawili yametoka maana au yamechumbukana kutokana يا متقانا رحمت على وجه المبالغه ونجيا يا مبالغه كل واحده انها مبالغه عن ذي كتابه يعني م wingي ورحمه دي صيغه ابن كثير رحمه الله تعالى والرحمن اشد مبالغه من الرحيم نارحمان مبالغه يا رحمه اليكم دني الرحمن ني كبى زيد كلكم مبالغه الرحيم ورحمان نقطة يمشو كبيرة تكملي ذا آية هي انا اسمع ورحمان نهيلي جلال الرحمن لجميع خلقه نيجينا امبالو دنياك لناتوبا صفه يا رحمه يا منجي من الله جميع خلقه bidarai dina wakusanya wajawake wote na viumbe wake wote walioko katika ulimwengu huu na walioko nje ya ulimwengu huu wote mwenyezi Mungu anaokusanya kwa kafir yuko ndani ya rehema kiumbe aliye na uhai kiumbe anayetembea kiumbe aliyesimama kiumbe kila aina ya kiumbe amekusanywa na rehema ya Mwenyezi Mungu الرحيم أنا سوى بالمؤمنين نرحمة إليه مخصوص كقوله تعالى كما mint كقوله تعاله كما نقوله وتعالى وكان بالمؤمنين رحيمة نیاического سبحانه وتعالى أو محمد سبحانه وتعالى ni μουي tissues عرحمة لكن ما نقوله كما المؤمنين بالمؤمنين رحيمة نعم سبحانه وتعالى. دائما ni mwingi wa rahma kwa wawumini peke yao. Kwevo sifa ya rahim ya mnyezi mungu subhanu wa ta'ala au jina la rahim ambalo ndani yake kuna sifa ya rahma ni jina maksus kwa wawumini. Jina la rahman ambalo ndani yake vile vile kuna rahma ni jina maksus iliyobeba rahma kwa wali mwengu na kwa viumbe wati. Kutakumea hapa kio tumemaliza aya ya kwanza. تفسيريك كتك تفسيري ابن كثير ونزمع سبحانه وتعالى أتوبي أعوذنا توفيق كميليش ان شاء الله تعالى كتك دروس استخده كوجة هذا هو يجب أن تتزوجت البنت ولم تدخل بها لا يجوز أن تتزوج أمها هذه هي مسألة يا بنات فتكوجة كواليز ان شاء الله يجب أن تتزوجة البنت كما ربيبا أو لا فتكوجة كواليز ان شاء الله كتك درس استخده كوجة بسبب الوقات وما لزيك بسم الله سبحانه في علي اجمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته